بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فيطيب لإخوانكم في موقع ميرات الأنبياء أن يقدموا لكم الدرس الثالث من شرح صفة الصلاة من عمة الأحكام للمقدسي رحمه الله يشرحه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى وهذا ضمن فعاليات دورة الميرات الأنبياء الشرعية, الشرعية الحمد لله رب والصلاة والسلام على المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأثم التسليم قال المصنف رحمة الله وعن ابن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضٍ على الجبهة وأشار بيديه إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له.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 ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه هذا الحديث الشريف جاء في روايتي عند البخاري أمرت أن أسجد على سبعة أعظام بدل قوله فيه على سبعة أعظم هذا الحديث الشريف أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسجد له على سبعة أعضاء وهي أشرف أعضاء البدن وأفضلها الأولى الجبهة مع الأمر الثانية والثالثة اليدان ثاني الأعضاء وثالث الأعضاء اليدان يباشر الأرض منهما بدونهما الرابع والخامس الركبتان الثالث والسابع أطراق القدمين موجها أصابعها نحو القبلة والأمر له صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أمر لأمته كذلك قال, قال ابن القيم رحمه الله شرع السجود على أكمل الهيئات وأبلغها في العبودية وعمّها لسائل الأعضاء بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من العبودية والسجود سر والسجود والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم وقاتمة الرجعة وما قبله من الأركان فالمقدمات له فهو شبه طواف الزيارة بالحج. فإنه, فإنه مقصود الحج ومحل الدخول على الله وزيارته وما قبله كالمقدمات له ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وأصبر الأحوال له حال حال يكون حال كونه فيها أقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا كان الضعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة فما فكما قال ابن القيم رحمه الله شرع السجود على أكمل الهيئات وأبلغها في العبودية وعمها لسائل الأعضاء بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من العبودية والسجود تر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الرقعة وما قبله من الأركان أي ما قبل السجود من الأركان كالمقدماك له هو شبه الصهواء شبه طواف الزيارة في الحج فإنه مقصود الحج ومحل الدخول على الله وزيارته وما قبله كالمقدمات له ولهذا كان السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وأفضل الأحوال له حال كونه فيها أقرب إلى الله ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة والمقصود باليدين في السجود الكفان وذلك لأمور ثلاثة الأمر الأول جاء في رواية عند مسلم في صحيح إذا سجد العبد سجد معه سبع سجد معه سبعة أطراف وجه وكفاه ورقبة وقدماه فهذه الرواية بينت أن المقصود باليدين هنا الكفان. الأمر الثاني أن اليد إذا أطبقت فمراد بها الكف. والدليل على ذلك في قول الله تعالى والسارق والسارقة قطع أيديهما. الأمر الثالث من أن المقصود باليد باليدين هنا الكفان أن المقلّي. منهي عن افتراس الذراع حال السجود كما مر معنا في كما مر معنا سابقا في الحيز السابق ومأمور برفع ذراعي فدل على أن المقصود باليدين هنا كفان لم الثالث أن المصلي منهي عن افتراس الذراع حال السجود ومأمور برفع ذراعي فدل على أن المقصود باليدين كفان وفي هذا الحديث قصة السبعة في الأعضاء بإعادة حرف جر تأكيدا فقال على الجبهة بدأ بالجبهة صلوات ربي وسلامكم عليه لأنها الأصل وهذا هو السجود اللغوي فالسجود في اللغة وضع الجبهة على الأرض السجود في اللغة وضع الجبهة على الأرض وكان صلى الله عليه وسلم في سجود يمكن أنفه وجبهته من الأرض ولقد قال للمسيء في صلاة كما جاء في رواية عبد الله بن عباس عند أبي داود وأحمد في المسند إذا سجدت فمكن لتجودك وثبت, وثبت عنه من حديث ابن عباس أيضا مرفوعة لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين ثبت من ابن عباس مرفوعا لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين رواه تراقبني والبيهقي وهذا الحديث نقص على بطلان على بطلان الصلاة بترك وضع الأنف ومسه الأرض هذا الحديث نقص على بطلان الصلاة بترك وضع الأنف ومسه بالأرض لأنه قال لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجميل قوله واليدين وهما العضو الثاني والثالث من أعضاء السجود وثبت من الحديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليدين إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رسع فليفعهما ثبت من حيث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليدين تتجدان كما يتجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رسع فليفعهما رواه أبو داود والنسب له ورواه كذلك أحمد والنساء وابن خزيمة والحاكم وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي وأقره من الألباني بحفظ الله سبحانه وتعالى والسنة في اليدين حالة سجود أن يضم المصلى أصابعه حالة سجوده السنة في اليدين حالة سجود أن يضم المصلى أصابعه حالة سجوده كما ثبت بالحديث وابن حجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أطابعه أن النبي كان إذا سجد ضم أطابعه وواه بن, خز... بن خزيمة والحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الزهبي وأما الألبان فإنه قد قال وإنما هو إسناده حسن فقط وكذلك السنة أن يستقبل بكثين وأصابعه القبلة على سجوده السلة أن يستقبل بكفيه وأصابعه القبلة على سجوده كما ثبت عند البيهقي من حيث الطراء مرفوعا وفيه كان رسول الله صلوات ربي وصلامه عليه إذا سجد وضع يديه بالأرض فاستقبل بكفيه وأصابعه القبلة كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إذا فجد فوضع يديه بالآ على الأرض استقبل بكفيه وأفابعه الحذنة وهو إثناغه صحيح كما قال الباني رحمه الله وضع اليدين في السجود له صفتان الصفة الأولى أن تكون اليد حذو المنكبين أن تكون اليدان حذو المنكبين لحديث أبي حريض الساعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أمته وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع السيف حدو من كبين. الصفة الأولى. الصفة الأولى أن يكون أن تكون هذا هذين اليدين حدو من كبين. بحديث أبي العون الساعدي رضي الله عنه. أن النبي صرات رب صلى الله عليه كان إذا سجد أمثن أمثه وجبهته من الأرض ولحى يديه عن جنبيه ووضع تسفيه حدوى من كبي ورهب جاوبه التيمين بن خزيمة أبن الحباء والبيهة والطحاوي أصبع الألبان رحمه الله تعالى وتعالى هذه الصفة الأولى أن يجعل المثلية أن يجعل المثلي يديه حدوى من كبي وهو الثالث الصفة الثانية أن تكون أن يجعل المصلّي يديه حزوة عدولي، أن يجعل المصلّي يديه، أن يجعل المصلّي يديه حزوة م حزوة مكبيه حزوة عدولي. لما ثبت من حديثي واجب الحجر عند البيهق والصحاح وأحمد وغيرهم سجده في وسط صلاتي رسول الله صلواته وسلامه عليه سجده ويجاه قريبتان من عدولي سجده. ويداه قريبتان من عدلين فهذا يصفتان اكتبه الأولى أن يجعل المصلي يديه حجوة من كبري لحديث أبي حرير الساعد رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سيد أمسن أنفه وجبهته من الأرض ونحل يديه عن جنبيه، وضعت السي حجوة من كبري اكتبه الثانية أن يجعل المصلي يديه حجوة عدلين لما ثبت في حديث وعيد بن حجر عند البيهق والتحاوي وأحمد وغيرهم أن نرى تصلى السجد ويداه قريبتان من أجلين ثم قال والركبتين تثنية ركبة بالضبط وهي ما بين أسافل أطراف الفخذ وعالي الساق الركبة هي ما بين أسافل أطراف الفخذ وعالي الساق وهما, الر... وهما الرابع والخامس من أعضاء السجود وهما الرابع والخامس من أعضاء من أعضاء السجود، وكان صلى الله عليه وسلم كما سمع عن يمسك ركبتيه وأطراف قدميه ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعه القبلة. كارسلوتو ربي وسلامه على كما سمع عن يمسك ركبتيه من الأرض وأطراف قدميه ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعه القبلة. وينصب رجليه وكان يستخ أطابعهما أن يبينها حتى تنفني حيوجههما نحو قبلة وكان كذلك يرس عقبين أي أنه ينزق عقبه كل قدم بالآخر ويدل على آله الطفل ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في تلسين الأرض إذا سجد وتركين ركبتيه وصدور قدميه ما سمة الحديث أن يقر الساعدي عند البليهقي وقال الألبان سرد صحيح فإذا سجد أمكن الأرض بكفيه وركبتين وصدور قدميه ثم قم أن ساجدا إذا سجد أمكن الأرض بكفيه وركبتين وصدور قدميه ثم قم أن ثم قم أن ساجدا كذلك صيتك استقبال استقبال أطراف أصابع إجليه القبلة ما ثبت في حديث أبي حمير الساعي عند البخاري والبيهق مرقوعة واستقبل بأطر بأطراف أصابع إجليه القبلة أي أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وسلم في وصف أبي حمير الساعي فلاش قال واستقبل بأطراف أصابع إجليه القبلة كذلك رواه رواه أبو سعد عن عبد الله بن عمر موقوف عليه أنه كان يحب أن يستقبل كل شيء منه كبلا. أن عبد الله بن أنس عبد الله بن عمر كان يحب أن يستقبل كل شيء منهم منه كبلا. إذا خلى حتى كان يستقبل بتبهامه القبلة حتى كان يستقبل بتبهامه القبلة وثبت عند الرخزيمة والحاكم وعند الر. وعند البيهق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا رابطا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة رابطا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وعبطه الذهبي قال الألباني إنما هو صحيح على شرط مسلم. فذلك ثبت عند نصب القدمين ما جاء في حديث فعل النبي الرواقات عند الترمذي والحاتم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين وفي رواية الحديث عائشة ثابت فوقعت يديه على بطن قدميه وهو في المسجد وهو منصوبتان فوقعت يديه على بطن قدميه وهو في المسجد وهو منصوبتان رواه مسلم فهذه صفة السجود الشرعي الذي جاءت عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه مسائل الحديث مسألة الأولى حكم السجود السجود في الصلاة ركن من أركان الصلاة بالإجماع لقد الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله والنووي وابن قدامة وابن هبيرة وغيرهم وابن الجيم وغيرهم فعلى هذا فلو ترك أحد السجود عمدا أو سهوا فإن هذه الركعة غير صحيحة فإن تركها عمدا أو سهوا تبطل هذه الركعة لأن السجود ركن من أركان الصلاة المثل الثاني هل السجود على هذه الأعضاء السبعة واجب من واجبات الصلاة وفرض من فروضها أم أنه ليس كلها واجبة اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين القول الأول قالوا إن السجود على أعضاء على هذه الأعضاء السبعة فرض من فرائض الصلاة وهو وهي واجبة في السجود وهذا قول أحمد رحمه الله والثالثي في قول هو قول الإصحاح وطعوس هذا قول أحمد رحمه الله بالمذاه وهو قول الشافعي في قول الله وكذلك قول الإصحاح وقول طعوس أي أن هذه أي أن التسجود على الأعذار السبعة واجب القول الثاني لا يجب السجود على غير الجبرة القول الثاني لا يجب السجود على غير الجبهة وهذا هو قول جمور أهل العلم هو قول أبي حنيفة ومالك في القول الآخر الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى الرخيح العلم عند الله سبحانه وتعالى هو أن السجود على الأعضاء السبعة واجب وذلك لحيث بعمل معنى أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وفي رواية للبخاري أمرت أن أسجد على سبعة, على سبعة أعضاء المسألة الثالثة اختلف الأهل العلم رحمه الله في مسألة الأم في خاصة هل تجز الجبهة عن الأم في السجود أم لا اختلف أهل العلم رحمهم الله في مسألة الأم في خاصة هل تجز الجبهة عن الأم في السجود أم لا وهما حوايتان عن أحمد رحمه, رحمه الله سبحانه وتعالى فإن العلماء رحمهم الله له في هذه المسألة قولان وهذان القولان روايتان عن إمام أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى القول الأول يجب يجب التجود عليه يجب التجود على الأمد وهذا قول سعيد بن جبير وقول إسحاء وبن أبي خيسنة وابن أبي شيبة وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى يجب التجود على الأمد وهذا قول سعيد بن جبير وإسحاق وابن أبي خيسمة وابن أبي شيبة وهذا قول رواية على أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى القول الثاني لا يجب السجود علي عليه أي على الأمر وهذا قول عطاء وطاعوس وعكرمة والحسن وابن سيرين والشافعي وأبي ثور وصاحبين أبي حنيفة رحمهم الله سبحانه وتعالى القول الثاني لا يجب السجود عليه وهو قول عطاء وطاوس وعكرمة والحسن وابن السيرين والشافع وابي ثور وصراح بي أبي حنيفة رحمهم الله سبحانه وتعالى جميعا الراجح والعين عند الله سبحانه وتعالى هو القول الأول أي أنه يجب السجود يجب على المقل أن يسجد على أمته كما يجب عليه أن يسجد على جبهته وذلك لما يلي لحديثنا وذلك أن النبي السلم أشار بيده إلى أنفه أشار بيده إلى أنفه قال ابن القدامة وإشارته إلى أنفه دل على أنه أمر أريده تدل على أنه أراجه قال ابن القدامة رحمه الله وإشارته إلى أنفه تدل على أنه أراجه الأمر الثاني ما ثبت عند النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه اعض الجبهه والان واليدين والركبتين والقدمين جاء عند النساء قلت ان أسجد على سبعه اعض الجبهه والان واليدين والركبتين والقدمين يمرق ثالث ما ثبت عند الطراقطري وعنه البيه وروىه الحاكم عن عبد الله بن عباس مرفوعا لا صلاه لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيبه ما يصيب الجبين وربه على حيهم ضعيف جدا رأه بنو في أحضاري الصبان عن أم عطية مرفوعا قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة من لا يصيب أنفه الأرض هذا الحديث احتج به القائلون بأن بأنه يجب على المصلي أن يجعل أنفه على الأرض ولكنه حديث ضعيف جدا كما قال الألبان رحمه الله سبحانه وتعالى فتكفي فيكفي من الأحيث السابقة ما يدل على المقصود والله تعالى أعلى وأعلم روى على أبي حنيفة رحمه الله سبحانه وتعالى أنه قال إذا سجد على أنفه دون جبهته أجزأه. أو يعني بحنيفة أنه قال إذا سجد على أنفه دون جبهته أجزأه. قال قارئ المنذر لا أعلم أحدا فبقه إلى هذا القول. لا أعلم أحدا فبقه إلى, إلى, إلى هذا إلى هذا إلى هذا القول. مثلا واضح من السنة تمكين الجبهة. من السجود من السنة تمكين الجبهة أسلاء السجود قال البني رحمه الله والحديث فيه أنه يكفي في وضع الجبهة الإنسان بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى باستقر جبهته لأنه قال ثم مكن لسجودك حتى باستقر جبهته بحيث لو سجد على قطر أو حشيش أو شيء محشو بهما، وجب أن يتحامل حتى ينكبث فإن لم يفعل لم يبزئه على الصحيح عند الشافعية قال البني رحمه الله في يجب على الإنسان أن يمكن جبهته من أثناء السجود قال لما ذكر حديث تمكين الجبهة أثناء السجود قال والحديث فيه أنه لا يكفي في وضع الجبهة الإنسان بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعمقه حتى تستقر جبهته بحيث لو سجد على قطن أو حشيش أو شيء محشو ما، وجب أن يتحامل حتى ينكب، فإن لم يسعد لم يجزئه على الصحيح عند الشافعية ثم ذكر رحمه الله قول إمام الحرمين أنه قال عندي أنه يكفي إرقاء رأسه ولا حاجة إلى التحامل نقل الألبان رحمه الله قول إمام الحرمين قال عندي أنه يكفي إرقاء رأسه ولا حاجة إلى التحامل ثم نقل كلام النور قال والمذهب الأول أصح وذلك أنه يجب عليه أن يتعامل وعلى أن يمثل جبهته من الأرض قال الألباني وهذا هو الحق قال الألباني وهذا هو الحق وأنه يكفي الإمتاح دون تنكين ودون تحامل المسألة الخامسة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح بلوغ المرام وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم وكثين ظاهره أن السجود عليهما صحيح سواء انسجد على ظهورهما أو بطورهما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح بلوغ المرام وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن السجود عليهما صحيح سواء سجد على ظهورهما أو بطولهما فلو سجد على ظهر الكثف فسجوده صحيح لكنه خلاف السنة لكنه خلاف السنة المثل الثابتة حكم السجود على الحائل حكم السجود على الحائل قال الله العلم رحمه الله ان الحائل ينقسم إلى أقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون الحائل متصلا بالمصلي وهو من اعضاء السجود فهذا لا يجوز السجود عليه ان يكون متصلا بالمصلي وهو من اعضاء السجود فهذا لا يجوز السجود عليه القسم الثاني ان يكون متصلا بالمصلي ولكن غير الاعضاء السجود فهذا يكره الا عند الحاجة ان يكون الحايل مستقلا بالمطل ولكنه غير الاعضاء السجود فهذا يكره الا عند الحاجة مثل الثوب الملبوس او المشرح الملبوس او الاكرا الملبوسة فهذا فهذه الملبوسات متقلة بالمطل ولكنها غير اعضاء السجود فهذه illustraz dengan هذه الحاجة وذلك لحديث أنك ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأعضاء عند البخاري ومسلم قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب فإذا لم يستطع أحدنا أن يمسك جبهته من الأرض بسط فوزه تجد عليه فإذا لم يستطع أحدنا أن يمسك جبهته من الأرض بس فوزه عليه فقوله إذا لم يستطع أحدنا يمكن دل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاختطاعة ثم التعبير بقوله قوله إذا لم يستطع يدل على أنه مكروه لا يفعل إلا عند الحاجة لا يفعل إلا عند إلا عند الحاجة القسم الثالث أن يكون منفطلاً من المصلي فهذا لا بأس به ولا كراهه فيه لأنه ثبت عن المفصل عند البخاري ومسلم أنه صلى على على الخمرة والخمرة عبارة عن خطف من النخل يسع جبهة المصل وكفيه المسألة السابعة الحكمة من السجود على هذه الأعضاء ذكر أهل, أهل العلم رحمه الله حكما ومن هذه الحكم الحكمة الأولى من أجل أن يشمل السجود أعالى البدن وأسفله الحكمة الأولى من أجل أن يشمل السجود أعالى البدن وأسفله الحكمة الثانية لأن هذه الأعضاء كسب العبد والسعو فيها لأن هذه الأعضاء السبعة كسب العبد والسعو لأن هذه الأعضاء السبعة كسب العبد والسعو فيها فهي الأعضاء التي تذهب وتجيء وتأخذ وتعطي ناسب إذلالها بالسجود لله تعالى بها فناسب إذلالها بالسجود لله تعالى بها نعم وعن أبي مريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله من حمد حين يرفع طلبه من ركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهمل ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من لسن سيم بعد الجلوس. وعند طرف ابن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حصين. قال فعدي ابن أبي طالب. فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من فقاعتين كبر. فلما قب الصلاة أخذ بيديه عمران بن حصين.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 في حكم تكبيرات, تكبيرات الانتقال نعرف تكبيرات الانتقال الانتقال لغة من الفعل نقل والنقل هو تحويل الشيء من موضع إلى موضع والاصطلاحه المقصود بها هنا تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن آخر تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن آخر ثم بعد بعض الشبائلات نفكر تهمها يعني تكبيرات الانتقال اتتبخّر فقهاء رحمهم الله على أن تكبيرات الانتقال ركن من أركانه. اتتبخّر فقهاء رحمهم الله على أن تكبير على أن تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن آخر مشروع في كل خفض ورفع ما عدا الرفع ما عدا الرفع من الرطوع فقد خص بالاجماع فإنه سرع فيه التحديد فإنه سرع فيه التحميد والتكفير. اتبق الفقار رحمهم الله على أن تكبيرات الانتقال من ركب إلى ركب الآخر مشروعة في كل خفص ورفع ما عدا الرفع من الركوع فقد خص كذلك بالإجماع فإنه سرع فيه التحميد والتسميع وقد نقل الإجماع ابن عبد البر والبغوي ابن حجر وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله والدليل, والدليل على ذلك مع الإجماع حديث الباب الملي معنا فإنه دل على مشروعية هذه التكبيرات كما جاء معنا في هذا الحديث فذلك بعد ذكر اتفاء أهل العلم على مشروعية تكوية الانتقال نقول ما حكم هذه التكبيرات من جهة وجوبها وعدمها الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في حكم حكم تكبيرات الانتقال هل هي واجبة أم سنة على على قولين القول الأول قالوا إن حكم تكبيرات الانتقال واجبة وهذا المذهب عند الحنابلة وقال به بعض متأخري المالكية هذا المذهب عند المنح هذا المذهب عند الحنابلة وقال به بعض متأخري المالكية القول الثاني أن هذه التكبيرات سنة وهذا قول الجمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية الراجع والعنو عند الله عزيز هو قول الأول وذلك لما ثبت عند البخاري ومسلم من قول رسول الله صلواته ربي وسلامه عليه إنما جعل الإيمان مغني به فإذا سبر فسبر وإذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع فدل هذا على أنه على ق... فدل منهم هذا على أنها على أنها من التكذير على الوجود لقوله فإذا كبر تكبر والأمر يدل على على الوجود وكذلك ثبت في حديث المسيح في صلاته أنه قال ثم كبر ثم ثم كبر و هذا كله يدل على أن تكبيرات الانتقال واجبة من, من واجبات الصلاة هو ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبحانه وتعالى أجمعين. وهذه المسألة تسمى عند سقاه من مص مصرد من مصريات الحنابلة أي أن الحنابلة انفردوا عن الجمهور في حكم هذه المسألة. أي أن الحنابلة انطلقوا عن الجمهور في حكم على المسألة فإن الجمهور قالوا بتنية, بتنية تكبيرات الانتقال وقالت الحنابلة بوجودها. الوثمان الثانية حكم التسميع والتحميل عند الرفع من الركوع. حكم التسميع والتحميل عند الرفع من الركوع. نقرى ابن عبد البر والنووي وابن قدامة وابن هبيرة وغيرهم الاجماع على أن المشروعه في رفع من الرفوع التسميع والتعليم دون التكبير لقد ابن عبد البر والنوي بن قدامه وابن حبير وغيرهم اجماع اهل العلم على ان المشروعه الرفع من الرفوع التسميع والتعليم دون التكبير توفى رحمه الله في حكم استسميع والتحميل مع اتفاقهم على متروعيتهم. مع اتفاقهم على متروعيتهما هل استسميع والتحميل واجب أم سنة على قولين القول الأول قالوا إن استسميع والتحميل واجب وهذا المذهب عند الحنابلة القول الثاني قالوا إن استسميع والتحميل سنة وهذا هو قول جمهور الفقهاء والمعنكية والشابعية الراجع والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الأول وذلك لقول النسو سلم صلوا كما يتموني أصلي واظب النبي صلوات ربي وسلامه عليه على التسميع والتحميل وكذلك ثبث في إحدى روايات المسيح في صلاته أنه آمره بالتسميع أنه آمره بالتسميع وقول النسو السلم كذلك إنما جعل الإمام لأسمى به فإذا قال سمع الله لمن حمد فقول اللهم ربنا ولك الحمد فجلى من هذه الأحاديث كلها وجوب التسميع والتحميد. النصها الثالثة فتات الجمع بين التسميع والتحميد لكل مصلِّ أي أي أي هم كل مصلِّ يجب عليه التسميع والتحميد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميل اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميل فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وقد نقل هذا الإجماع والاستفادة ابن عبد البر رحمه الله والقرافي والنووي وابن قدامة وغيرهم. ثم اختلف الفطاها رحمه الله ثم بعد ذلك اختت الفطاها رحمه الله في الإمام والمغموم أنها تأخوى القول الأول أن الإمامة يجمع بين الذكرين التسميع والتحميل والمغموم يقتصر على التحميل أن الإمامة يجمع بين الذكرين التسميع والتحميل والمغموم يقتصر على التحميل وهذه هي الرواية المشهورة عند الإمام أحمد رحمه الله وقال به بعض حنفية. القول الثاني أن الإمام يقتصر على التسميم والمأمون يقتصر على التحميل. أن الإمام يقتصر على التسميع والمأمون يقتصر على التحميل. وهذا قول في حنفية والمالكية. القول الثالث أن الإمام والمأمون يجمعان بين الذكرين التسميع والتحمير وهذا قول الشافعية وهذا القول اختاره النووي من الشافعية وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى الراجع العلم عند الله القول الأول أي أنه أي أن الإمام يجمع بين الذكرين التسميع والتحمير والمأموم يقتصر على التحمير وهذا هو ترجيحه الشيخ بن عباد رحمه الله والشيخ بن عزيم رحمه الله وترجيح شيخ العباد حفظه الله سبحانه وتعالى ويدل على ذلك ما يلي أولا ما جاء في حديث أبي برية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال تمع الله لمن حمجه قال اللهم ربنا لك الحمد رواه البخاري وعنه قال كان رسولاً إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرتع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركع ثم يقول وهو قائم ربنا ولف الحمد فهذان الحديثان يدلان على أن الإمامة يجمع بين التسميع والتحمير أما الأدلة التي تدل على أن المأمون يقتصر على التحمير ما جاء عن الرسول الله صلوات صلواته وسلامه عند البخاري ومسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإن من وافق قوله قول الملاة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصحيح والعلم عند الله هو قول الحلاب لا أن الإمام يجب بين ذكرين وأما المأمون فإن يفتطر على قوله اللهم ربنا الحمد كما تلت, على كما تلت كما تلت على هذه الأحاديث والعلم عند الله سبحانه وتعالى مثلا رابعة محل التسميع والتحميل محل التسميع والتحميل هي مسألة النهمة اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن موضعا قولي سمع الله لمن حمد المصلي حال رفع رأسه من الركوع استدرك الفقهاء رحمهم الله على أن موضع قولي سمع الله لمن حمد للمصلي حال رفع رأسه من الركوع حتى يعتدل قائما فيكون انتهائه عند انتهاء رفعه اتبق الفقهاء رحمه الله على أنه وضع قولي فمع الله لمن حمد المصنئ حال رفع رأسي من الركوع حتى يعتدل قائما فيكون انتهاؤه عند انتهاء رفعه ويدل على ذلك مع الاتفاق الماضي ما ثبت من حديث أبي هريط رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد أما في حق مأمون وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد فهذا اللفظ يقتضي تعقيب قول الامام قولا قول الماموم قول الامام وهي حال رفعه إذا قال اذا اذا قال الامام سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الماموم قول الإمام وهي حال حال رفعه لانه قال فقد ذلك ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد فيقول بعده المأمود ربنا ولك الحمد وذلك بعد أن يقول الإمام ذلك المثال الثامثة حكم التبديل بين صيغتي التسميع والتحميل مثل من حمد الله سمع له من حمد الله سمع له ما كان سمع الله لمن حمده الراجح والحين عند الله أن ذلك لا يصحه وهذا قول الحنابلة لأن الألفاظ في هذا الباب توقيفية فلا يصح للعبد أن يخالف شرع الله في ذلك المثلة الفالسة وأما الشافعية وقبل الدخول الفالسة أما الشافعية فقالوا بصحة ذلك ولكن الراجح ما قاله الحنابلة راقمهم الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر توقيفي فلا يصح كما أن لا نصحح الأكبر الله كذلك لا نصححه من حمد الله سمع له مشال الثالثة صيغ التحليم صيغ التحليم وصفات التحليم ذكر العلماء رحمه الله استنباطا من الاحاديث واجتبلالا من الاحاديث اربعة صيغ الصيغة الاولى ربنا لك الحمد. الصيغة الثانية ربنا ولك الحمد. الصيغة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد. الصيغة الرابعة: اللهم ربنا ولك الحمد. الصيغة الأولى: ربنا ولك الحمد. الصيغة الثانية: ربنا ولك الحمد. الصيغة الثالثة: اللهم ربنا ولك الحمد. الصيغة الرابعة: اللهم ربنا ولك الحمد. وهذه الصيغ كلها استمدت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم جاءت من الحديث أبي زعير الخضر عند هشام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه يقول ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد وكذلك حديث الحديث رواه مسلم كذلك كان النبي صلى الله رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد وكذلك ما جاء في ايذ الذهاب الثابت ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وكذلك ما سمع عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال سمع الله عبده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه الصيَّة الأربعة، فهذه الصيَّة الأربعة أرجعت عرضوا لله صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في أفضل هذه الصيَّة. العلماء رحمهم الله اختلفوا في أفضل هذه الصية على أربعة أكوان القول الأول أن الأفضل في هذه الصية قول المصل ربنا ولك الحمد بالواو وهذا القول هو الرواية المشتورة عند الحنابلة قالوا وذلك اقتداءا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ولأن أكثر أحديث جاءت على الانصيبة كذلك قالوا لأنه جمع معنيي الدعاء والاعتراف أي ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيانا أن هذا الدعاء ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد بالواو جمع معنين الدعاء الاعتراف أي ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيانا القول الثاني قالوا إن أفضل الصياف في التحليل ربنا لك الحمد بلا واص وهذا قول بعض الحنافية طب الشافعية القول الثالث قالوا إن أفضل أفضل طيغ التحميد اللهم ربنا لك الحمد وهذا القول الرواية الثانية عند الحنافلة هو قول بعض الحنافية قالوا لأن قوله اللهم ربنا لك الحمد أكبر بزيادة بزيادة السنة بزيادة السنة القول الرابع أن قوله اللهم ربنا ولك الحمد أكبر الصيغ هو قول مالك الرادف العلم عند الله سبحانه وتعالى أن يأتي بها جميعا على سارة وعلى سارة كما قال بقدامة لأن كل أدوا قد جاءت السنة به قال الشيخ الإسلام الجمير رحمه الله إن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع متنوعة وإن قيل ان أن بعرفه أنواع أفضل فالاعتذار بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل هذا سارة ولا سارة أفضل من لزوم أحد الأمرين وهذا الآخر قال الشيخ الإسلام الجمير رحمه الله نقسم بهذا النقل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع متنوعة. وإن قيل إن بعضك الأنواع أفضل فالاختداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أن يفعل هذا تار وهذا تار أفضل من لزوم أحد الأمرين رجل آخر والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين